قلوا بعض علماء النفس أنه لا وجود لمس الجن وإنما توجد أمراض نفسية فقط وخجتهم في ذلك أن الكفار لا يوجد بينهم مس فما رأي الشرع في ذلك؟ لا مزيد فائدة أن الكفار أقوى من هجسام حافد هجسام كهجسام البغال والحميل حافدا مزيد ذلك وأما إذا كان مسلم مشتفين عليه صحيح مس الجن فنقول نسأل السؤال واحد لماذا شريحت بسم الله من كشف العورة وبسم الله عند النوم وبسم الله عند خروج من البيت وبسم الله عند دخوله وبسم الله عند دخول المسجد وبسم الله عند الركوب و شو عنه و شو عنه و respeل الى نساله صرحة قالت عليهم صروعه أنا لقول حاله هذا ما ينشر امنوا كفار فاقترب به بعض المسلمين والكفار ما يمنوا بالله ورسوله لكي ما يمنون بوجود الجن إما بالجن موجود وما خلقت الجن والإنسان إلا اللي يعبدون وعلى كل حال لما كان منه شياطين واعد إلانا شرع الله لمسلمين هذا السلاح الكفر وشبونه أعلمني شبيب الجن بالكفاء بالكعبة وش غرضه له المؤمن ما هو ما سنحت إن شاء الله وإلا أن يضرح الإنسي وزني والل... وال... وال... الكافر وشبيب الكافر وشبيب الكافر الإنسي وشطر موراه هذا خليه على كيبه موافز لنا المؤمن المسلم فهلاء يريده الشيطان خلواسط اللي تحصل وشي يجب في الصلاة في الوضوء هذا نكذب من القرآن كل عظم الناس منك الناس منشلعه وتوسط خالناس الذي يوسط في صدور الناس هذا بي تكذيف القرآن نعم